ما جاءهم فهم في امر مريد افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فرق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 بَرَكَان فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب روس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب روسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 وشهيد لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرئه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم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 وتقول هل من مزيد يوم نكون لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وعزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما من خشي الرحمن بالويب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم اشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهو شهيد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 نحن أعلم بما يكونون وما آت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا